بسم الله الرحمن الرحيم حم و الكتاب ذين ان جعلناه قرانا عربيا لعلكم تعقلون و انه في ام الكتاب لدينا لعلي حكيم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 والذي نزل مِنَ السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كَذَلِكَ تخرجون والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستوى على ظهوره تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وَمَا كنا له مقرنين وَإِنَّا إلى ربنا لمنطلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين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 أَن آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِنْ نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُطْرَفُوهَا إِلَّا قَال مُطْرَفُهَا إِنَّ وَجَدْنَا آبًا أَنَا عَلَى أُمَّتٍ وَإِنَّ عَلَى آثَارِهِم مُقْتَدُونَ قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَى مِمَّا وَجَدتُّم عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّ بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ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 وَذِبُ يوتِهِم بوابَ وَشورًا عَلَيْهِهَا يَتَّكِئونَ وَجُخُرفَ وَإِنْ كلُلّ ذَالِكَ لَ م مَتَ الحياةِ الدُّنْنياَا وَْآخَِةُ دَرَبّكَ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 فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ أَوْ نُرِيَنَّكَ الذي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِم مُقْتَدِرُونَ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ على صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ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 قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري مِنْ تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين وَلَا يكاد يوبين فلولا ألقي عَلَيْهِ أسورة من ذهب أو جاء معه الملاء ائكتم قتريم فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقين فلما اسفونا ان تقمنا منهم فاغرقناهم اجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للاخرين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 سبحان ربي السماوات والارض رب العرش عنا يصفون فذرهم يخوبون ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء اله و في الارض اله وهو الحكيم العليم وَتَبارَكَ الذي لَهُكُ السَّماواتِ وَْأَوْضِ وَماَا بَْنَهُماَا وَعِندَهُ المُساح وَعندَهُ المُ الساعَةِ وَإلَه تُجَون وَل يَمِكُ الذيينَ يَدونَ مندُونهِ الشَّفاعةَ إِلاا مَنْ شَهِدَ بالِالحَقِ وَهُْ يعلمون وَولئِن سَألتَهُ من خَلَقَهمم لا نَنَّ الله فأن لا يفكون وقيل له يا ربي إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون